كلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم والحكمة من أسمائه حسنة ومعنى أنه حكيم أي أن أسعاله كلها حكيمة إذا لا بد من أن يكون قضاؤهم وقدره حكيما والحكمة لا تكون إلا في الخير ليس هناك حكمة في الشر إذا هو حكيم وأفعاله حكيمة والقضاء والقدر من إذا القضاء قضاءه وقدره حكيم والحكمة متعلقة بالخير من هنا يأتي قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إطاء الملك ونزع الملك والإعزاز والإذلال كله خير لكن والفكرة هنا دقيقة جدا ما هو خير في حقيقته قد يبدو لبعض الناس بحسب مقاييسهم الدنيوية او بحسب تسوراتهم قد يبدو لهم انه شر والانثلة على هذه الفكرة الفكرة اكثر من ان تحصى حينما يفتح بطن المريض لتستعفر الزائدة الدودية منظر فتح البطن وهو مخبر على طاولة العمليات والدم ينزف منه والأربطة هذا العمل يبدو أنه شر في حق المريض ولكن الذين يعلمون في نظر الطبيب ونظر العقلاء هو خير هذا مثل وهناك آلاف الأمثلة من هنا يأتي قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يجب أن نؤمن أيها الإخوة أن الله حكيم والحكيم أفعاله حكيمة والقضاء والقدر من أفعاله إذن القضاء والقدر محض حكمة وما دام القضاء والقدر محذر حكمة إذا هو في جانب الخير من هنا يأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن ما هو الشر كل شيء يقع على وجه الأرض لا بد من أن يكون الله قد أراده كل شيء يقع على وجه الأرض وفي أي مكان وفي أي زمان في ملكوت الله لا بد من أن يكون الله قد أراده لأن الأفعال كلها من خلق الله لا بد من أن يكون قد أراده لأن الأفعال من خلق الله في الأين الشبر قال علماء التوحيد. الشر في النفوس فقط يعني هذا السارق حينما تعلقت مشيئته الحرة أن يسرق هذا هو الشر لكن الله سبحانه وتعالى يسوقه إلى من يستحب يستحق السرقة فهو قد خرج ما في نفسه من شر ولكن هذا الذي يبدو للناس شرا قد وزف لصالح المسروق به فالظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم به شر ما في أبدا في الكون الشر في النفوس هذا الذي يريد أن يؤدي تعلق إرادته بالأذى للشر لكن حينما توجه شره إلى مخلوق تولى الله عز وجل توجيه هذا الشر إلى من يستحق الشر ليكون شر الأول تأديما بالثاني والدليل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون قد يؤدب الله الزوجة المقصرة بزوج ظالم فهذا الزوج الظالم الشر في نفسه من اين جاءه من البعد عن الله عليها وجل لكن هل تجاوز الحدود لا انه سلط على امرأة هذا التسليط عليها في ظاهره شر ولكن في باطنه خير لقد فشتر بعض العلماء علماء التوحيد النعم الباطنة بما يبدو للناس من شر حيث قال الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فالنعم الظاهرة هي النعم التي نراها ونتعرفها جميعا وأما النعم الباطنة فهي المفائل فكم من مصيبة انتهت إلى تومة وكم من ذل انتهى الى الطاع وكم من فقر انتهى الى اداء الصلاة كل الذي يحصل في الكون محض خير على تساوت في شكله اما ان يكون ظاهره خيرا محضا واما ان يكون ظاهره بحسب مقاييس البشر او بحسب وطوراتهم خيرا محظم يعني لو أن رجلا جاءته الدنيا كما يجتهي من كل جانب وهو في غفلة شديدة وفي بعد شديد ولو مات على هذا الحال لاستحق جهنم خالدا مخلدا قد يأتيه مرض عوضاني يجعله ينسحق انسحاقا هذا المرض العضال إذا انتهى به إلى توبة نصوح في ظاهره مرض ولكن في باطنه سلسلة ساقته إلى الجنة قال عليه الصلاة والسلام عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاة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 ولا اختلاج عرق ولا خد عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر دخل النبي عليه الصلاة والسلام على بعض أصحابه وكان مريضا فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرحمني فقال هذا فقال النبي الكريم يا رب حم فقال الله عز وجل كيف ارحمه مما انا به ارحمه وعزتي وجلالي لا اقبض عبدي المؤمنة وانا احب ان ارحمه الا ابتليته بكل سيئة كان عاملها سقما في جسده او اقتارا في رزقه او مصيبة في ماله او ولده حتى ابلغ منه مثل الذر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدت أمه. لا بد يوم القيامة من أن يكشف الله لنا كل ما ساقه إلينا في الدنيا، من نحن ومن أزمات ومن خوف ومن نقص في الأموال ونقص في, في الثمرات. ونقصن في الأولاد لا بد من أن نقول بكل جارحة وبكل خلية الحمد لله رب العالمين وآخر دعواكم الحمد لله رب العالمين إذا والشر الوحيد في الزود هو ما يصدر من المخلوق حينما يخالف أوامر الله عز وجل ونواهيه ووطاياه لعباده الشر في النفوس في الحيز الماسدي ليس إلا الخير إما ظاهرا وهو ما تعرف الناس على أنه خير وإما باطنا وهي النعم الباطنة أي المصائب هذه المصائب إذا أنكنك أن تفسرها تفسيرا صحيحا حلت مشكلتك مع الله عز وجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثمن الجنة حسن الظن بالله وقد قيل من لم تحدث المصيبة في نفسه موعبة فمصيبته في نفسه أكبر من لم تحدث المصيبة في نفسه موعبة فمصيبته في نفسه أكبر يعني أيها الأخ الكريم يجب أن تعلم علم اليقين أن ما يسوقه الله لعباده في الدنيا من مصائب هي محض خير للكافر يراها شرا ولكن المؤمن الذي يعرف الله عز وجل يرى من طوى فيها من خير لذلك المؤمن حسن الظن بالله فهذه المصائب كما قلنا في الدرس السابق ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قضية مدروسة دراسة عميقة من قبل أن ندرعها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه الإيمان بالقدر لظام التوحيد ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد يجب أن نعلم علم اليقين أن المفائب التي يسوقها الله لعباده تنصر على خير كبير أول أنواع هذا الخير هو الابتلاع، يعني هذه المركبة ذات المحرك القوي، هذا المحرك القوي لا تبدو قوته في الطريق المنبسطة، ولا في الطريق الهابطة، لا تبدو قوته إلا في الصعود الشديد، لذلك. الابتلاء مهمته فرز الناس والكشف عن خلاياهم وامتحان نفوسهم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون مستحيل لا بد من أن نمتحن لا بد من أن نبتلا وكأن الدنيا كلها إنما خلقت من أجل أن نمتحن هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً إن كنا مبتلين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب أول هدف كبير من أهداف المفاهيم الابتلاء يعني هذا المؤمن على هذا الدخل الكبير وعلى هذه المكانة وعلى هذه الصحة وعلى هذا البيت المريح وعلى هذه الزوجة المطيعة وعلى هؤلاء الأولاد الأبرار والله محب الله عز وجل لهذه المحب ما مصيرها إذا قل دخله أو مرضت زوجته أو فصل من عمله أو أصيب بمرض شديد ما مصيرها؟ لا بد من أن تأتي المصيبة لتنتحن صدقك في الطلب. لا بد من أن تأتي المصيبة لتكشف عن معدنك. الناس معادن لا بد من أن تأتي المصيبة لتفرزك أمع المؤمنين أنت أم غير المؤمنين؟ فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يحبه. وكلهم طامع بمودته وكلهم متعلق به وكلهم يرجو النصر من الله جاءت معركة الخندق طرقهم الكفار أخلف اليهود عهدهم انكشفوا من ظهورهم جاء جاءهم الأعداء من كل حد وثوب حتى أن أحدهم قال ألا صَاحِبُكُمْ صاحبكم أن تفتح بِلَادُ بلاد قيصر وقيسر وأحدنا لا يأمن أن يقضي حَاجَتَهُ حاجته هنالك بتوليا المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فاما الذين من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما وبعض المؤمنين الضعاف قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غروه فكانت معركة الخندق وسيلة سعالة ودقيقة لكشف خبايا المؤمنين انتحنوا بهذا الضيق الشديد إلى أن علم الله المؤمنين من غير المؤمنين ألفل الرياح الهوجاء فقلبت قدورهم واقتلعت خيامهم ودخلت ودخلت الريبة فيما بينهم وكف الله المؤمنين القتال أما في حنين فقد كان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغوا عشرات الآلام فقال في انفسهم أو في ألسنتهم لم يغلب اليوم من قلة إن بالبعث بالضعف وامتحن بالقوة ويا أيها الإخوة الأكارم أنت منتحن قبل الزواج منتحن بعد الزواج منتحن في الصحة منتحن في المرض منتحن في الغنى منتحن في الفقر منتحن وأنت قوي قد تكون في عمل يدك تتول وتنتحن وأنت بعيث فلا من الانتحان فأحد حكم المسائب الابتلاء. أي الكشف عن حقيقة النفس لا يعلم الله فالله عليم ولكن لتعلم أنت من أنت لتعلم أنت أن يرد من من أنت وليعلم الناس من أنت لا بد من أن يكشف الله الناس على حقيقة قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون أي الآيات. ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون. آية ثانية. ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قد يصاب الإنسان بمصيبة طفيفة فيسب الدين وقد تأتي مصيبة تفحق المؤمن فحقا فيقول الحمد لله رب العالمين هذا امتحن وهذا امتحن هذا انتحن فكتب قوله سنكتب ما قال وهذا انتحن فكتب قوله يعني إذا ابتلينا بمصيبة وقلنا الحمد لله رب العالمين فقد نجحنا في الامتحان وبعدئذ يتولى الله عز وجل أن يذهبها عنا لذلك المؤمن عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن أمره كله خير العلة الثانية للمصائب التربية والتأديم فقد تقتبر شكمته أن يتعقر هذا المؤمن من هذا المرض النفسي مرض الكبر فيبتلى بمصيبة من نوع التحجيم، يوضع في موقف حرج يضطر إلى أن يسأل إلى أن يرجو إلى أن يستعظف هذا التحجيم بسبب الكبر مرض استرجى بعلاجا هذه هي التربية قد يضيق على المشرف سيعرف قيمة المال الذي يحتاجه الناس جدا هو ينفقه بلا حساب والناس في حاجة ماكسة إليه يذيق الله هذا المسرف الضيق المادي هذا علاج هذه تربية هذا تأديم العلم الأولى الابتلاء الامتحان قد نريد أن نرى قوة محرك هذه المركبة في زيل ردة نصعد بها في طريق صاعد تصمد وتنطلق ولا تقف عرفنا أن مصيبة الابتلاء من أجل أن تعرف قدرة هذا المحرك لكن المصيبة الثانية مصيبة التربية والتأديل فلذلك إذا كان هناك تقصير إذا كان هناك غلط إذا كان هناك خطأ إذا كان هناك مخالفة معصية تجاوز عدوان في الأموال في غير الأموال يأتي التأديد فأنت يجب أن تفهم على الله عز وجل هل هذه المصيبة من أجل أن تمتحن قد تكون مستقيما استقامة تنب وأنت على علم يقيني بأنه لا انحراف ولا خلل ولا زلل لن المصيبة من أجل أن تنتحن فإن كانت المصيبة قد رفقها خلل وانحراف وتقصير ومعصير من نوع ثاني. هذه من أجل التأذيب ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم صافي عجب صار في كبر نحن أقوياء نحن نعد عشرات الآلاف إذن جاءت هوازن وقذفت في قلوبهم الرعب وتفرقوا شبر مدر فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليت المدبرين إلا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المختلف كنا إذا حنوى الوطيس لذنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أما العلة الثالثة للمصيبة الجزاء المعجل هذه شكمة الله العظيمة لو أن كل الجزاء في الآخرة وكل الثواب في الآخرة لا في شيء في حياتنا يدفعنا إلى الطاعة ولا في شيء في حياتنا يخيفنا من المعصية هذا الذي حدثتكم عنه يوم الجمعة في جامع الحاجبية صاحب أكبر معمل الحلويات في قطر عربي مجاور صادراته اليومي طائرة, طائرة محمد ببضاعته تطير يوميا إلى أقطار مجاورة من دول النفط، ويأتيه دخل فوق الخيال بلغ به الكبر الكبر أوجه، دخل على معمله متفقدا رأى عاملا لا يحسن عجن العجين، فأخذ هذه القطعة من العجين ووضعها على الأرض وعرسها بقدميه رهيزا. وعلم عامله كيف يعجن العجيم مرض بسيط مرض المواد الجرجرين، أصاب قدميه الاثنتين وقطعت قدماه والآن في ننظر عند أولاده هذا جزاء معجل واحد راكب سيارة تماشي طريق المطور الدنيا شتاء والبرد شديد وهذا الكلب على طرف الزفت حاجة 40 سنطر يبدو أن الزفت لو له أسود ينتص الحرارة فهو أكثر جفءا من التراب هذا الكلب جرو قد يكون جرو قابع على طرف الطريق الرابع أن يتسل فانحرك لمركبته وداسا يدي هذا الجرم الصغير فقطعهما وأطلق ضحكة هستيرية وكأنه فعل شيئا عظيما إنه يحسن القيادة فتطاع أن يقطع ريزيه فقط دون أن يبهزه قال لي من شهد هذه الحادثة وكان يركب معه قال والله الذي لا إله إلا هو في يوم السبت القادم مضى سبعة ايام كان وحده في سيارته في المكان نفسه اصاب عجلة السيارة بعض العظم رفع السيارة بالجهاز الرافع وسك هذه البراغي وسحب العجلة الجهاز الرافع اصابه الخلل وقعت السيارة فوق العجلة والعجلة فوق لديه الاثنتين فقطعتكما وضقيتا على المحب وحين جارثة إلى المستشفى لابد من قطع اليدين بعد سبوات هذا الجزاء المعجن ردع قلنا طبعا الجزاء المعجن كان بمقيمة أما ردنا عز وجل بكافئ المحسن تشجيعا للمحسنين وبعاقب المسيء ردعا للمسيئين فإن مراد والذي يعتدي على أعراض الناس أصابه مرض خبيش والذي يأكل مالا حراما محيق والذي يكذب زرزلت مكانته والخائن مستقر بين الناس هذه العقوبات المعجلة هدفها ردع المسيئين لكن الذي أريد أن أقوله لكم إياكم أن تظنوا أن الذي لا يأتيه العقاب سينجو لا. الله عز وجل يريدها يختار بعض المسنبين في الدنيا ويعجل لهم العقاب وأما الذين بقوا في صحتهم ومكانتهم وهم غارقون في المعاصي ما شأنهم وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك لا بد من أن ترى مصيرهم يوم القيامة إنه كان ذي قريب يقول أئنك لمن المفضقين أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون قال فاتلع فرعاه في سواء الجحيم قال الله إن كت لترديني. لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين لا بد من أن ترى مصير المنحرفين يوم القيامة في جهنم لا بد لأن اسم الله الحق لا بد من أن يتحقق يوم القيامة. الآن الحب المرخى قد يسيء المسيء ولا يعاقب لحتى ما تدريده الله عز وجل وقد يسيء ويعاقب لكن أغلب الظن أن الذي يعاقب فيه خير فيه خير علّ والله أن بهذا العقاب ربما تاب وأن الذي لا يعاقب أغلب الظن أنه ميؤس منه لقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فريحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسوا الكافر تأتيه ضربة واحدة قاسمة المؤمن تأتيه آلاف المفائد لترقى به الكافر لتأكمله أما المؤمن لترقى إذن المصائب، العلم الأول الابتلاء، والعلم الثاني الترضية والتأديب، والعلم الثالث الجزاء المعجل في الدنيا. هذا التوجيه يتناسب مع رحمة الله ومع حكمته ومع عدالته لأي أخوة الأثار يجب أن تعلم علم الأمل يقين أن أفعال الله كلها. كلها فيها رحمة وفيها حكمة وفيها عزالة وفيها قدرة يعني سال عشوائب وما خلقنا السماوات والأرض وما بيننا لاعبين ذلك برن الذين كفروا وإن تكن اثقال حبة من خرب أتينا بها وكفى بنا حاسم والله الذي لا إله إلا هو الجنزلة لو نعقلها لحلت كل مشكلة فينا. خالق الكون يقول لك فمن يعمل مفقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مفقال ذرة شفا يرى تعمل ما شئت عش ما شئت فإنك مين وأحبب ما شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي بال الإنسان لذلك لما يعقل الحقيقة هي يستقيم قبلا بذاته إن لكل حسنة ثواب ولكل سيئة عقاب المجرد الثاني أن الإنسان مسؤول عن أعماله إراديّة يعني كلما رأيت إنسانا اختلف معطيتا أنك ترتيبه كيف الله أدر عليه هذا إنسان أحمق وغبي إن كان بحسن نية أو خبيث وكذاب إذا كان بسوء نية أعمالك الاختيارية ما قدرها عليك أحد الله سبحانه وتعالى أعطاك مشيئة في الرب وامتحانك بها اذا ان تقول ان الله قدر عليه شربة او اختراف الزنا الابن الغالي الحرام لا يا امير المؤمنين جاء شارب خمر مقيد قال اقيم عليه الحد قال ان الله قدر عليه ذلك قال اقيم عليه الحد مرتين مرة لانه شريبا خمرا ومرة لانه افترعا اللي هو يحكى إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاختراف أنت مخيط فإذلك الإنسان مسؤول ديه من معالج ابنه تنتقل المرض من, من مثلا مرض بسيط إلى اجتهاد سحارة أخي هذا الترتيبه هذا تأثير الله عز وجل أمرك يعني في اشياء لما يستمد قصة فيها لا تقن هذا قضاء قدر قدر قدر هذا جزاء التقصير وهذا جزاء الإثمان ما بدور اخي الله مكتب لإنجاح ما قال لك ذلك الدراسة دون دائرة الاحتيار تختار فتقا فيه جدا اسعار مكتب على مكتبس منه اخي الله كاتب لي. لا مصحيح وين تقرأ انت مخيب هل ترى أمك كاتب واحد جاء بعاهة بلادي تعملين أمك كاتب الشيء الذي لا حلة لك به هذا الذي ينسب إلى القضاء والقدر أما الشيء الذي ضمن دائرة الاحتيار هو المفعل لله محاسب ومسؤول هذا الذي جعل المسلمين يتخلفون طبعا لو أن العدل واحتل لأحظمه ماذا نقول أخير أم مكاتب الناس هل هذا الفهم للقضاء والقدر يرضي الله عن ذلك ولو شاء ربك لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض امتحال إذنه وأعدوا لهم مثل بعضهم من قوة فلذلك بعض بعض الناس يأخذون على المسلم المحدود السادس أنه يعزو أطاعه كلها إلى القضاء والقدر من حمل ذنبه على الله فقد سجر إن الله لا يطاعه استكراها ولا يعصى بغلبه فإذا أطاع العباد ربهم لم يحل بينهم وبين خاعتهم وإن عفوه فليس هو الذي أجبرهم على ذلك لو أنه أجبرهم على الطاعة لسقط الثواب لو أنه أجبرهم على المعصية لسقط العقاب لو أنه تركهم أملا لكان عزا في القدرة إن أطاعوه فله المنة والفضل وإن عطوه فعليهم الحجة البالغة واحد مثلا نام على فضح من دون فوقع يموت عاصيا النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت ناقة الوحرور فلا يصحبنا في الجهاز في أسباب ناقة خطيرة هل أحد لك السيارة رفية مكافح أخي قول يا رب هذا كلام الجهل يا تفاح ابنه وغسيل أخي سمي بالله أقول شو السفافة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أكل التراب فقد أعانى على قطعه ما معنى من أكل التراب؟ ساكنها غير مغسول أو في عبودة آخر. قول بسم الشافي وكله هي جد بهي هي مو إيمان. الإيمان أن تأخذ بالأسباب ثم تتوكل على رب الأرض. فكل شيء يقع ضمن دائرة مسؤوليته. واحد مع ما ما بالثيران وضح في مساواة الأطفال فأبدو أخذ النومه أخي هيك الله كاتب له لا محاسبه هذا الأب حسابا عسيرا طبيب نسي يسأل مريضا ما عندك خفاص بالصدمه نسي يسألوه عقابه فلم عصب منتهي الموت أخي هيك منتهي أجره شو الكلام هذا يحاسب هذا الطبيب على أنه قاتل لأن الإنسان الشيء الذي يُكِب أمره إلي اختيارك محاسب أنت عنه هذا هو الفهم الإسلامي بالقضاء والقدر أما متى تقول هذا مكتوب علي إذا كان الشيء خارجا عن دولة الاختيار واحد جاءه طيب واحد جايفته حامل ناولت حبوب على كيف من دون اتشار الطبيب فجاء الموضوع مشابه أخي هيك نصيبة هل هي نصيبة بيت الله كاتب لها بيت الله قدر عليها وما لنا حيلة والأقدار تجري ترتيب سيده وما دخلنا كل الكلام هذا في الدين مرفوض يجب أن تأخذ بالأسباب وإن لا فأنت في عملك في تجارتك في زراعتك في صناعتك في دراستك في وظيفتك خذ بالأسباب والذي يأتي بعد أن بعد أخذك بالأسباب هو القضاء والقدر الذي ينبغي أن له. يعني إذا جاءت الأمور على غير ما يجب أن تكون، لا ينبغي أن تسلم، يجب أن تنغض، يجب أن تضحش. أكثر المسلمين الجاهلين قد تأتي الأمور على غير ما ينبغي أن تأتي، فيعزون هذا إلى القضاء والقدر ويزلسون. سيدنا عمر سأل الناس بخراجه جدا فساله من انتم قالوا نحن المتوكلون قال كذب المتوكل من القى حبه في الارض ثم توكل على الله ومتحرك قاعد جدا بس خبرات الناس من انتم قالوا المتوكلون قال كذب المتوكل من القى حبه في الارض ثم توكل على الله يا يسول الله اعقلها ان اتوكل حي. شي بحية يرغبها من القول العربي سلمت الىك فقال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل اعقلها وتوكل للمركبة الصيانة وسافر فيها بدون صيانة تركنا على الله في عندك خلال عمل حادث الله في خمس أشخاص هذا مو متوكل هذا عين الجهل لذلك لا ينبغي أن يستغل القضاء والقدر للتحرر من المسؤوليات مسؤوليات والواجبات كل ما في خلل خيتك الله بده هيك الله رأيت هيك ترتيبه هيك مشيئته هذا الشيء الذي يُغنى إليك محاسب عن ابي واحد راكب سيارته بالصحراء الصيف اضطر غير زيت في محطه هذا المعلم كان صانع صاده صار له غير له زيت هل قديمه ما اخذ اخذ وقت تمام اسماء طريقه الزيت شرب المحرك طبعا احترق صاحب السياره حر شديد 65 درجة حراره نزل تعطل مكيف ماش انا أعتقد ان هذا صاحب المحطة يحاسب على انه قاتل. أخ منتهي اجله هيدا منتهي أجله مو شغلك في الله عز هذا ماش بسنا التقصيرك. كتير فيك بلا ركيب يا أدم ركيب هذا طفل ما حد عم يشد الورقيام اللي هو فيه تعالى إلا التعاكون أم ما عاد شده أنه تخافض على السلمة السيارة فهي كله يحاسب ليسا عليها بالتنديدات للكهربائيات مثلا تيار عالي شغلات من نوع الكهرباء من نوع الغاز من نوع هذا كله تقولي قضاء قدر قضاء القدر مشغلك ألعب درجة بيحاسب على, على تقصير هو بيوضح تقصيرك لمصحت الآخرين بس بس أنت ورق على الموضوع الثاني الله عزوجل بوضع تقصيرك لصالح الآخرين، لكنك تحاسب على هذا التقصير بكل المهن، بكل الحراس. أما بعد أن تأخذ بالأسباب، الذي يحصل هو القضاء والقدر، ونحن مستسلمون له. أخذت عقبي، أملت التعليمات نفسها بحذافيره وشبات أخر، هذا قضاء وقدر. لكن أهملت العلاج المرض فاقم خير الله قاتب له لا ماشي. ما ما رأى حدث بالسلال مثلاً صار في معوشلة لا هذا هذا هذا تقصير وهذا في مسؤولية كبيرة جداً أنتي غطيني إذن ضد كل الأمراض وبعد ما توقع على الله هذا وجد آخر حديث شريف في هذا الموضوع عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ذراء صبر فكان خيرا له والحمد لله رب العالمين وبهذا انتهينا من موضوعات العقيدة لننتقل بعضها إلى موضوعات أخرى إن شاء الله تعالى يعني بلغت دروس العقيدة 63 درسا لعمر النبي عليه الصلاة والسلام الآثة الثالثة من الآثات اللسان التقعر في الكلام. وذلك المنقوط النبي عليه الصلاة والسلام يقول ندى الله وجهه من أوجز في كلامه واقتصر على حاجته البلاغة بين الإيجاز المخل والإطناب الممل بين الإيجاز المخل والإطناب الممن لكن كده حسنت الكلام واعتمدت الاسلوب في الدعوة الى الله قال العلماء فهذا مستحسن لان الغرة نبينا ان تستخدم البلابك واللغة والأدب في سبيل توضيح الحقائق للناس ونألو أن أطلع عليكم اعلنوا ان هناك ذردا شديدا ارجو مرعا عز وجل ان في الدرس القادم تدسئة مناسبة والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأبدأ الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد أمين الله ما أعطنا ولا تحرمنا وأشرنا ولا تهينا وأسرنا ولا تؤسر علينا وأرضنا ورد عنا وصلبنا على سيدنا محمد النبي أمي وعلى أله وصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام